اللهم صلح على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد فعندسة جنة تفسيركي قرآن كي كريم كه درسي جنن نوحو نوغرد بالعبان آيات دو كنتن يتضبين من سورة الأحزاب قال الله تغارك وتعالى إن الذين ضدك يبدون الله ورسوله الله يا رسول كيسبا لعنه في ده ده الله برحي ورلعنا من حديث سو كفغيه في دي يا اديه دهيد كل نضاي والاخره اخرته دي برا وكل نضاي وعد الله قومه دياريه عذابا عذاب ادك عذاب سمهين صرفك بابا والذين تطك يريدون المؤمنين ضك المؤمنين طدبا او رغا والمؤمنات جمدها المؤمنات كبيرة بغير مكتصبوا وحي الشقيقين وحنا نهينا كبيرة فقد اختمروا وحي حنبار سبين بين أبوه هي واقف من دنبي دنبي جاسو مبيناً بيناً او عد إلهي وين سبحانه وتعالى وحن نقول الشيخة يا لباباً آيادا لباباً قلوه ودنبي وإن دوشة ساعتين وقوبوه وإنه إلهي يبتيس كم وضنياً طلب الكرد و طلب إلهي رسولك ستبعه و حلو رجل أليه رسولك ستبعه و حلو رجل أسهل و حافظ كييري كو إلهي أول مرته ستلافه نواهدي سمعه أرنكاسك دائمه و كو الله رسولك ستبعه و رسولك ستبعه Ame se menzilevi ii derecjeevi ili hei geresiei huos kuburidu karni kusamia. Kuvaasu veliha. Kofka või allah amkhej an samanej, wihi allah alla karrej vajn an keharj, Ay ainelel uttai, va kofka sikovka lukutte maama allo livi. Kofka rasoolka sallallahu alaihi sallamah derecjeevise, ii menzilevi ili hei geresiei huos kuburidu, va kofka خوفي رسولك اللي بينا اللهم اللي بي وعسوك لي بذكا لليه الله اللي بينا كوي حديثك الصحيحين كنبق القبط المامي صلى الله عليه وسلم حديث القبصي نبو حليلي يقول الله عز وجل اللهم يؤذيني ابن آدم ابن آدم في اللباح يصب الدهر وأنا الدهر أقلب الليله والنهاره وهو آية الزمن دائرهم النهار الشيء دراعهم النجد الشيء أبارهم النقود بعضين حقائحهم النهارين وهو يقول زمن يؤتي لنا لبعطة زمن وقال لدينا هذا الشيء يا صيبة الدهر فعلا بنا كذا وكذا ازمن كان هون الله كرهه شيخ بنو له الشيء براحما النبات دي, دي زمن كان يوتيري جيرين وقائع ري دعول زمن كان رب العالم روح لوح ما ملوه اني حديهو يرا حبوب بانا دابا حقايق ميدان غير دي حباب دينيا وحاكينا وظهر كإي قرادة واحد معمولا هو الله زمنك وحراما معمولا مرهدات مركة أفعاشي للسمائيين أي بيضو وأضعي ذو وفاعلك أفعاشا سميلي أفعاشا نوحا سمينا هو الله فإذا قطر والله إسكايل عليها إن أضعي ذو أفعاشي أزمانته أنا أضعي ذو أوقات ذو وقتيا لرب العالمين ومعموليه وخالق رب العالمين او بلن قاداي اني دوشا فارتين بين بياد و بين باك مؤمنين تقبه امرغ ها هادين امر دو مار ها هادين بابك بيو حقك بيو حالو لجهدا و باب قف مؤمنك مبي ويا و خو hajowxa hada dibuwa gara qof kale laakin waxa lagu dhimay waa wax oo asbu xaqaysay laakin qofaa wuxuu aniba taa ku geysan habaad adinkaa raqood dib tooma afka ka raqood dib to dembi weyn aad duusha saara waxa abuuray soo gelay arwaa haiba wa bean abuurka dadka muslimiinta xinaam talamukil mama oo u geen ah waxa sanahayn lagu sheegaa leeyda burtaan ونبدأ نصبان صلى الله عليه وسلم حديث في ترميد وحال الويد دي يغيبه اما حمت المحال يرى لحمت الدروبه ابوه وويد ونبدأ كبت المعام انتقربته وعباده ابو ويوي مركح حم محال يرى مركح يردك لك أخاك بما يكره حن وحال يرى كبت مسلمات وإسلام من مضع صعب وراء كبته إن كبت وحده دي فاير يو لو كلمه مر كاسه الصحابه كيرهدين كان في اخي ما اقوله وحا ان قفكه مسلم كان ورالك اي كشيه حدو كسي فيسيه كوها وانا كبيشيه صلى الله عليه وسلم ان كان فيه ما تقول فقد بيته وحا اد كشيه حدو كسي فيسيه وااد حما بينذي حمد طبلها حمد بواصاف واصفا وان لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبت وحق كل شيء عند توسن قوس فيسمينا حن واكثرن بين ابوه بدان ايات سمائيه مركد بدان وقف مصريك وحصرهين قالوا بتما ماويه قال تعالى الى ال ال ان الدين يذون الله ورسوله الله يا رسولتي صببا لعنه الله الا حيوا رحمهم محرسي سوق فبيهت في الديره تحلوا كل رحم ضي والاخره اخره ديره واقوا رحم ضي واحد اللهم اخور الله الله لرسولكي سوين أ شقض إلى الديري والذين غ أنا والدينين بدقى هذهذ ال الدمر والسمدة بعض التليبة الليلى والذين الضق يذون المؤمنين ح مؤمنينط والممنات ظرك مؤمنات الد بغير مكف الصبو و أي شقي صين ووحنا ع كل ص الشق صضق كل فقد احتمالو وحيحن بارسلين بورتانا بان ابوه بان ابوه اي وعيد من دنبي دنبي جيسوا مبين بيين او عطوه ايه. ان حافت اوه ويري دك اوه ويري ايه ايه ايه ايه ايه وعيد كاس دك ايه دي ايه ايه ايه ايه وحاك اوه كفرين waa ku xidana wa rafiib bara oo saxaabadii oo mu'miniin ta faqiy yumur ku ummatnaa kuwa ay wayay ee kurtil maamayo wax ilahay ka baray eelay kurtil maamayo sifadii alla kurtil maamayn mid ka soo horjeeday kuwa nu'asa ansaar in haajirino rabbiir rabbi an kan ayagu xeebaynaya kuwa saw wae وهناك صدح قائلات القائلية الشيخ الإسلام ابن الثاني تقليل الدين السارم المسلوم كتاركي سيساس وقد أتكرتنا بك آياء كألفين صدح القائلية قلت كمثة وقلت قارئة قلت بذلك نقف مسلم وسنكوشك بل يهود أيهكم تنصفك سيحيه سيدة أكتب معنا من هذه السنة النبوية marka wa gaawaan qalbalay wey lagu shakikeere kuwa siya kam mifaa kuwa al ilah yahay sheega kuwa suuha xaro kam mifaa kuwa al ilah ku yahay ku leejire wa ku inta qofka oo tayb oo saaqad tayba u baka u shalay baka ku gooy wa abdullahi abasli jiray wa qaladab inad ku gubteen laakin inad lay wa sah ku di jiray weey marka qolada labaad وقال قوله الذي يراه دان علي سيده الرسول ملك جبريل اي وحي الله ما انت لي ارد علي او جه وانت اللهم وهو بكر لا قاد يلمحمد طلب دول بعيد قوله سمعني كفر هي قف مسلم هذو كشك يا مسلمادي سوبر حي المعنيه لما محمد ما هنا تصوب له اه مره كفر الله ضويه وحكمه سيده العلم كاي شيغان قفخ ارفاضه باقولينك يريدو صحابها اكثر كود واغاروبين marka laga reemo dad farakon oo toban iyo laba an gaareen inta kala ka faray maqdan mahayl hawalka saxalka laa zimaa diinka amaantaha in diinka ilahay maahu ila diinka soo qaabo saxnaariga ka saxal marka gaala lagu tilmaamo diin gaala soo qaadaysa diin laga leka وعرفوا صلى كل اسبيه وروا سلسله البخاري يا مسلم اميه القاني كتب كتب مسلم اميه القاني وعن البخاري قال اهل صنعاء اه يا كتاب اميه القما ما قالوا وانه العلم قد الاجماع تصوره ري وكفر الله به كوها يا اكثر الصحابه فاسدين اما قال المقبين وكذلك كفرات الرافطة وحاة كميدة قواتها قرآن كي آيات اللومي انا نبقوا قرية أوسى مسلمين تشهدين ايبنا الله كفر قوة واحدة لأن كفراء هاين وحاة ويانفو السقاء وقوة الصحابة لقلت المامة يا آيه يا اي ان دين to the table دين كورتان لكن مثلا وعلى هذا البخير صحابات يقيمها بطناء والدقسيال كأهات وقارك نجح الى البخيلة قاسوك لو اسك فاصل وإلا تحسيره لكن قال له ما بليه كارب قال له ما بليه كارب قال نووح الهيري تردده كجيرا ما كفراء مسمعها وقوال اسكوها يا مقالا ما سكعلا معها انفاس وطن بحراء في البضاء ايه اسكو كجير نحن وقام نصير دراء نصير دراء قال تعالى نووح الهيري يا أيها النبي النبي قانو O kudelli Ezwecika ha saqaaga wabanatitika gabdaha adahay Wamiaa il muqmiina ha daka muminin qad Yudnina ha quraari iyee aley hinna dushoode ni cereibiibi hinne cerebibto da gaalka karrari Veeli karqaare intaas etne uubewesha badan a u rana inlla أنهن حرائر عفيفات فلا يودين أوعاً لعبنين وكان الله وعقوه أهادي غفوراً لك الدميطاف فضاً لمن طاب إليه رحيم أميك النحريس فضاً بالمؤمنين لأن لم ينتهي المنافقون وكان الله بيساً كتشورك إيهوى الذين ذاتك في قلوبهم قلبيانك وضمارد عذرك كجيرو إيهوى المرشفون كوه جلجلي في المدينة مغالبة لَا نُؤْرِيَنَّكَ وَلَا كُبُورًا إِنَّمَا كُبُورًا إِنَّ بِهِمْ مُنَافِقِينَ فَثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ كَذِبًا كُنَّا دَرْسَ مَيَّانٍ فِيهَا مَجَالِبُ فِحَيْلَةِ كُنَّا دَرْسَ مَيَّانٍ إِلَّا قَلِيلٌ يَرْقَى إِنَّ لَهُمْ صَنِيعًا أَهْمَاهَانَ مَلْعُونِينَ حَالِ أَيْهُمْ وَمَحْرِسُ إِلَهِ لَقَفْوَيَّ أَيْسَن كُنَ دَرْسِ إِنَّمَا وقتل وانا الذي لا تقطيل ادرت صلى الله عليه ذلك ارتكاسه الهه جليهه سنة الله الله جل انتسي في الذين بقي ده ووك جليهه خلو تجن من قبله وقبته ولن تجدونا هميد لسنة الهه السنه دي ستديبا بدليل وهرنيد وهو الرسول كيسا سوبان عمره صلى الله عليه وسلم إن او عمره عساس كيسا قبضاها او دالي ايو اللمان دمرك المؤمنين إن ايكركو بقرار ايان تركك كلابينة قالت تعالى يا اوحيلي يا ايها النبي النبي قانو قم واكتبت لأزواجك عساسك وبناتك قبضاها عاد بشي و النساء المؤمنين إذن المؤمنين تدمركوه يدنين وخضرون بمعنى الأمر ويه يدنين ها قرحارئين عليهم دو شود من كلابيبهم كلابيتو قار قمتة مريه كلابيتو قار قمتة قرحارئئين إلهي وينا سبحانه والتعالى وقو امرئ ما بظنوا امضى سبع سنوا سيرستر تيدا واجخا كو ا غبركه سرب الى الرسول وما يفهم الى بركه الله بن عباس يري عمر الله النساء المؤمنين الى وقو امرئ بمركم مؤمنين تا اذا خرجنا هي حاجة تي. اسكي ورغمات بحيه دنئي الباحين أيو صبحان أن يقضين وجوههن إليه وچيالكو با دبالانا الحب من فوق رؤوسهن مراكت متبضح كوركي سنعيكم دبالان بالچلابي من فوق رؤوسهن مدعيالكو با كوركو با نعيوه صبح دبالان بالچلابي بطرق ويبدي عينًا واحدة حول إلى ما يمشيها ساس الله ابو عبد الله العباس محمد النصير وهو لوحان ويبدي العديد تسلماني ومخضرب مخضرا وحليره وادف في وقته رسولك صلى الله عليه وسلم اسلاما لكن بيعرف بي مخضرا ليره مركا تابعي كبيره كبير وهو مركا سوكره آياتان تفسيره وهي يريد يودنينا عليهن من جلبيبهن مركز فعلي تصير مرض تقاطي ومالحق ورأسه فقط وجهه ورأسه مضيح سود دبولي ويجعل نواد دبولي وإبرز عينه اليسرى إشبه الحموشي وقالت لأساس آياتنا تعرفين عنيه ساسا له رأسيه أم السلام رضي الله عنها وحيث يمركي آيات نسودك تيدمينه ayna yhindan min chalabihinna kharajan nisa'ul ansah wa hasubahat bumarkiy ansaret ka'anna ala ru'usihinna lhirban wa hada madhaliladud tukut yusarin wa alayhin nadushuda wa hasahna akthiyat musudun yalbasnaha maryamat ay ku qayim mar halka saarayay moodee sida ay uu daan sameeyo amarka al-uqabte marka mu'mininta ragga ah waxa waajir ku aaf durkoona iyaga gabaha nusur keeeyeen damaan inay cirka bi ku gariyan jirkana damaan tii say qariya oo qayim farxu biir qayim qasban ka halab حديث ترميد النساء يقير كوديواريين مركم ببيري من شرر ثوبه خيالا لم يندر الله بليه يوم القيامة قف الله قفك كي دا من نيكو ومن غباب ومن قف ومن قف الله قفك مرديس كي دا, دا رديس ما انت قيامة الهي وان حريصة كما فيه نحيث تهي امو سلامة من عمله من غجية مرواكو بعده رموم كيف فهموا ان القدس ضربت مركان سنتي كيف تصنع ام الصاع بضيورهن حد رسول الله اليوم حدك يقف كجيره وحويان الهي مخريس كفر ما دمر الله عليه وسلم يرخينا شبرا شفرن... شبرا حالف اكو الله بلاويه مي صحه كو ديستك الى رغا صدقوا ما بالو قدبه صدقوا وخلكين من كركا مرغيس نتوكو قدك ميشن صمبا او هو اذا المؤمن نصف ساق منو من مرغيس شنشاتك خبرتني كيدي جوكته وامل عباده اكثر تهلي ميما وكو قدك الى ان قومنا لا بس وحده بيوم راح ومو واحد او المركز هذا انا قريت صفحاته غير ما اسفل من الكعبه فينا لكن قالوا لي تمرضوا الدكتور ماركو آه آه من كازمارو شخصي صدق راسه هذه كدبه ما مركز سنده اه هو ويا نكونو كيسنوا الشطره خبرتن كده اه حلق عصلت اكيد واحد ترى اذن تم كشف اقدمه حدا رساله الله مركبها فاسكرهاتها اكثر من مقرب هذا كلامه واحد فاهم ما جاء حتى غير المغادرين صممان اي حرامته سيده وجهه لو دبله عا حدا لو دبولي مركا سيره بمركا خلاص عاهم مقرب مركا صنعا بيريو فينا ارْكَضُوا إِلَى قَوْمِكُمْ يَا مَرْوَى لُكَايَ قُطَارَنِكَ وَارْكَضُوا إِلَى الْمُؤْمِنِينَ بِكثيرِ وَاصِرَةٍ وَرَبِّ إِلَاهِكُمْ تَعَالَى يَا سِيدَاس إِلَيْكَ تَقَدَّمَتْ قُرْطَةٌ وَطَوْرُسُ سِرُّوُهُنَّ وَاصَفَ إِلَى رَبِّهِ بل في الحافظ مكتبه. ذلك اي ادناء وهن تلاميذهم الى السقر رائعا تلاميذ تؤد ذلك اي ادناءه رائعين ذول تلاميذهم اي تلاميذ السقر رائعا ادناء السماء ذولا شبرا ان رسم الا الدرقه فلا يؤدين على الطريق على الحافظ المكفي إذا فعلنا ذلك أرنت أسمارك السماعيان رفنا و الله قلصنا قبضا أنهن حرائر إلي قبضا ليس بإماء أيسا الضوامحين ولا أواهر زيني قبضا قبضا ورسل اللي فهمة فكي سأصي الله قبضا ورسل أي اللي فهمة. الله يا رسول تقال إليه يرتو على سيساً لكي نحن قال سردي في قول تعالى يا أيها النبي آيات يقول لك كان الناس من خساق أهل المدينة يقوتون بالله وعندما يتحدث في الوقت أنه يكون فاسقين أي أنه يكون فاسق وأنه يتحدث عندما يتحدث في مدينة يقولون أنهم يتحدث في السوريات يقولون أنهم اي حاجة قد تشغيل من دورك ايدي تشغيل مركاز سيكون لكي مقدرين ماذا سوى بحيا يتعرضون لنساء دو مركاز او دورك ايدي اي امبا بحيا دو مركاز امبا بحيا مركاز روحو يري دو مركاز فاسقين تا فايدار غأو امرأة عليها چلبا قالوا هذه حرة كفو عنها او سو وهو يقرئ هركان دمده تركي بن جلابيتك روح علي وروح هركسه التجوبي فكنت تجوبيه كما عند الاكرم وايدارها او المراه ليس عليها كلب قالوا هذه اما فوضعوا اليها قبل ان جلاب لا يرك هر كان عليه واغطت فالسقى وقره حق الكاميرا ولاد ولاد هل تعسل طالع حتى بيتي تشوفها بابو ابو اخلام دهو بده منك حاصوا مغاري ولا حد يستنى لكن بدي ارككار واحد وين قروديده اني ملك اسلامه تفكده وكده وتيدي ولا ولا بودا ها حي لو دوله ونسك صوت ديارنا لا اه ورجع ساتر وقوي رايككم وحين يمارك قطعه التوضيفه مع وبيع بني حتى اورا ثاني الوقت صار المكتوب وتشغي واحد تيها ماريو نفسه marka وخا ييري هييرهن هيغا باقي هيغا مركف سقاده يا مجرمين طوروا بكره ها مجرمين طوروا بكره مركف جابدوا مسلمه بالله يا رسولهما يسين والالهه هودان سنتين ان كابد الله الله هو رحيما قام حارث بابا لا ان لن يرته المنافقون تنتهي وتدعو الذين منافقين ما غيره المدينه واحدي اجلتي هو او كالاها جوغي ماركي قيلا ما ابو برسول الله عليه وسلم اي اي لا ان لن ورثا الله حديسن كتشوبن يا ولدينا حقا في قلوب قلبياتكم لما مرت امرك كثيره يا ويل مر تشوفوا قوه البلغله يسلم مدينه مجالده عن نفاقه وارجافه حديسن كتشوبن لا نغريانك وكبورنا تطابق ولا انطاينا فيه المعافقين تساوهو بورينا ثم تساوهو بورينا لا يتاورون كوراة درس الميان فيها بغاردة دهده إلا قليلا قير ما حانه والحالة جدا قليلا إلا زمانا قليلا أو جوارا قليلا وهو قده ما يتظين حالهم من الامتهاء والدين وهو هو من نرفاقي الجثث ما زال السكان بيد قليل خوفا سائر قوانينهم وهو الحال كون كعباره وهو قدر ما يتغير حالهم من الانتهاء وعدمه وانت لغه صناعي انت صابر كل درس من الذين خلقهم هو والله احنا باي ام حارس الاله لغه فكري اي سلك الدرس اين ماميل على مشي في 24 اخذوا لقبنا وقتلوا ولا غيره تقتيلا يريدوا يريدوا مرحبا كتشوغي دينا مرت با المنافقين ولا فهمي وضبط ظاهركم يا بابي كودو كو السلافيه كو هي وضبط ظاهركم مسلمين فتوافقوا اتبعوا كعب سنه بعض اللي كانوا غاله وتوافقوا اتبعوا كعب سنه ساسله حاف التصوير فك يا حق صوره اخر أن... لكن حال ريت الولدين في قلوبهم مرض بحال لورجيدا ال ام يجروا وحده يراهدين ولد الكوينو واحد شددين مرض النفاق واصفه برو ايابا موافقين هاي هدا نصي الكوينو او واحد يراهدين م... نفاقه لكن زيرو فيه فيسكرات بعض امم بضع في قلوبهم مرض واحد تاهي مرت وعليه لچيره فايبطن مشهوت الزين والفجور وحويا واضطك او قلبك او جيرو ريت بيها كمانطه من شهوت الزين وحب الفجور وحويا الزينه يوفاكر بما ذاك ايتيره كو او كو جيرو وين مركه وين كلا دوري اي حال نوعوي موافقية صدحة بارك ايه او كغالقه او ظاهر كان مصريكي كوافق الندامي كحب سميه قلبك رجاله كوافق الندامي كوخن حسينيه هذه ايمان نسيجرينه هذا فجور اي قدو الزين والسكا ايمانه لي او قد كان فجره ويه فان صدحاتنا واحد ايجابك سمينا واس ايه مركا صدحة السفادة السفهل واحد وهي او الفقراء وحلقه الماء معي الى سبحانه صون الله اي صان الله ذلك الى هي سيد ايجيهي مرافقين تهدي كل شوق الديران الى جثا ينيفاقا ان الى هي انبياءي سقصلوا الله صان الله ذلك ارك سلكي الله الله الذي يثبت في المدينه الذي يعد وكثيري قالوا تذكر من قبل هذا الطور وانبياءه الىه ايه قرى اه الىه السمات كبير قال الله قوله انبياءه الىه ارجع في السماء يا ارجده في ارض الدري ان فان قرموترا الىه انبياءه في سيدي الله عليه قد الله يا عقضاء الارجاف يا ارجافكم الصميه نفاق رموجيا الى هيوث الامر تريد ان لقد كحول الدير واصمت اللن والكنت تدعو هي بهذه السنه الى تبديل بدل هي بهذه الدور سيباس شاك الى اهانه قد يهدر نفاق يا غالب الموجيا ارجاف في دي بيدير ولا الامر ولا قال تعالى روحل يا ايها النبي النبغا قوم كل لازواتك عاسس كا و بناتك قربها اعدل شيء و نصا المؤمنين يا مؤمنين ذو مركده من كره بيهن كره التوبار كمق ا ذلك مار الله اتوصله انهم خرائر عفيفات إليهم دمر خرطات وص فرائع دين اعلاب بيرو فاسدين في اي صبدي سداسي كل دار كرام وكان الله الله او احد وفر الذنب تاب الرحمن او ان حريص باب المؤمنين ط ولن ينتهي المنافقون او كالقالب هدي سنك جوغي إيوان الذين كوا في قلوبهم قلبي يالكوا لمرضهم وكُنشروه تغيبه أي غيب أي غيب مش. من شهوة الزنا وحب الفجور كوا قلوبته وكُنشروه غيبك إيوان ويان إلي الزناد يفاتي لماذا تحليه إيوان مرشفون قوة جلجلي في المدينة المغالدة او اخبارت يا ورقه بابن طاسو قال يا يسو غرينا برجع تخري يا ورقه باب بعين يساس اللي يري فبكميرك اللوريجا لنقري النك واكوبد انه كبص لدينا نبغا صبره به منافقين ثام مركان كوغسلت مكا جبال لا يجاورونك كل درس مياه فيها مغاربه دحيده من الى سبحانه ثم لا يكاورونك كل الدرس من يوم فيها مجالة بحره ده. إلا قليلاً إن يرؤم ما حانه أي إلا زماناً قليلاً أو إلا جواراً قليلاً وهو قدر ما يتبين حالهم من الانتهاء وحدمه ملعونين عليهم كوالله اللعنة بيها يرس كل الدرسين. اينما مل الله مشي في فولا غهرو و قديو و خيدو الله قضانا و قتر سنة الله سن الله ذلك كارك الله يكيدي سنة الله يكيدي هما جيدي تري في الدين تكيدي و كيدي و شرحوا بطي جاي خلو خجل من قبل هضك اهو اخوي انبير يا افزع و نفاق قفر كالمجيار الا امر جري الا قط طولا لا يو ولن تجدونه هي المدت لسنه لا اله الله عليه واله امره هكذا قال لمبا موجيان ارجافا يا ارغدحتنا اي جمد اي توجديدا أن ماض الناس بطف عن ساعه صعد قولوا عسوترا انما وحى لما ها انوا صاحبك يا ما قال كيدوا ان طلع الابدي سوى قال احيوا احاوي وما يدرك المحاشر بين سينا يا نافقه صبرا لعله ساعه ساعه قيامه اين مضنطه تقول الى الوقت قريب مثل دو الله الله لعن الكافرين غالبوا ولقمدي وَأَأَدَّى اللَّهُهُ خُرُوبِي يَا رَيَّ الصَّغِيرَ النَّارَ هَذِهِ خَارِجِينَ حَالِقُوا الدَّوَرَان فِي النَّارِ تَحْدِيدًا أَيُّ حَاجَةٍ دِيَارِيَّ أَتَدَوَّرُ وَدَيَّ كُوَّارَ يَا رَوْن قَال النَّارَ بِالْمَاءَ لَا يَجِدُونَ هَيْلَ مَيَّن وَيْلٌ مَأْمُرَ نَارَ تَكِيلَاهَا وَلَا نَصِيرَ جَرْجَارًا مِنهُنَّ قَبْدَ جَرْجَارَةَ يَوْمَ مَالِئِينَ تقللوا وجوه وشيالك من النار تبعوني في النار, النار يقولون حالا ايليهنى وجوده في النار تبعوني يا ليتنا شا ليتنا أدعنا الله الله دانت دي إلهي وأدعنا رسولا رسولك دانت دي إلهي الله قالو ايليهي ربنا يا ربنا إنما عملوا ابقنا وحن ابقنا ساده تنم راحبي يدي وكرارا اريال كيجي فضلوا السبيه تشكي حق هاي النغلين ربنا يا ربنا ربي اليوم اتي سيب دي اتهس دي فين لوانلاف دي فين من العذاب العذاب تعلي سكهابي والعهد اله وحده كرنوا لأن النباس كبيراً آدوه وي. إليه وإن أقول شيئاً سبحانه وتعالى ساعتاً قياماً أصدقاً ما هنعيدك رئيساً أجيه ملك مقرباً نؤغاً مبل مرسلاً نؤغاً وقتك أيضاً إلي الدودة هينما ربضنا إلى هاي خلق إليه لعلا ساعة تكون قريباً اقتربتي الساعة وانشط القمر أطا أمر الله فلا تستعجلوه إلي الدودة التي تنعي نبي روح صلى الله عليه وسلم يسألك الناس يسألك الناس ضد واحد والدينة يا نبي صوبنا عن الساعة ساعة قيامة حجية واحد الذي ساعة قيامه قاربا يبقى قل به نبي صوبنا إنما وحكا معهم المها علمها ساعد أغال كدو إن دالله ألأتي ساعة كليئة وحسن احكر اوغ مجيك مرق معوبن ما بي ما اوغ احكر اوغ مجيك لا يخليها لوقت احكر اوغ مجيك وقت شغلك ودا قيبويد ما قفله هذا وقت الشغل هنا حدا مرتبه قلاه في صاله قره واحدين واحد طلع الضوء لوقت مركلت اوغكم 400 بالصوت ني الشماله نصوتين لخير حالك اوغ اعلى ا تووسا كودو ولا سو داف في صلاه سبحان الله يا ويا سو بحد انت ان جوغ نغيشا wax ku akhra waxa la taragadaa daf daf daf quriyamirdu baaya la salaas marku ruqra mi akhra wari ge waxa waxa quraan ta salaad ku leeyubid وقت ما وقت هنا حقيقي كلي عليه واحد قال لك قد وهو يم على ما في النبي صلى الله عليه وسلم حال حكم هذا النص فان كسر ذلك اه محا علامه لاشين ماضو ما شيخ صلى الله عليه وسلم محال اركين محا سي لا اركيس انت تفك هذا لكن اما صعب يا مالك يا وقتك. لا يخليها لوقت الا له انما علمها عند إن الله اذا بنك وحاول ادو امرتيس ياك يسروا الناس بقد وحي كو الدينين عني عن ساعه ساعه قيامها قلن ذلك سبانا انما وهكل معهم الها ساعه اجال كيد ان بالله الا انت سؤك ايها هذه وما يدريك المحاسبين لعل ساعه ساعه قيام الى المضطهه تكون الى قريبه من الموت ا ان بالله الله لا عرفت من غالبا و رحمه باي واحد ودياري اللهم قالد سيران مرغوهه الهي خالبين حال اي كوارا ينار تاس ودياري خالبين حال اي كوارا ينفان ارتس الهي ودياري ابدا وريدو اي كوارا اي صبرنا كدح قال مارو جرب مرحبا حي لا يجدون محلية وليية معمولة من أردتو ومعمولونا نارتا كحرالية محلية ولا نصير غرغارة نارتا كبير غرغارة محلية يوم معلوم عيسان غرغارة تقلب ووجوه وشيالكو ذا لبوك الجدين في النار نارتا يقولون حال ايلي هنا وجوه ذا لبوك الجدين يا اللي تناش الله تضيي اذ رحم الله الله تنبئ الىه وادعنا الرسول رسولك تنبئ الىه ما قف كفك استح وانه اذا صلى ترى كل من مخنئ صلى ترى لرسول من مخنئ ذا الاقي يا رسولنا بالادع ولق شلايه قف كفك وان الق يا رسولك و ترى ان قد بينه ولق شلايه لا الفرقان عن كو انتا نارك اللي غير حرصاتك بركانك اللي تشوفه ويوم يعد الظالم على يديه يقول ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لما تخذ كلانا خلينا الرسول يبقى الله وليل نارك اللي بقيت بركانك اتخذيه وصوحاته يبقى الله سبحانه مركاسي ليه وعوانتك عن تقرير لأيه الشريك بحان رسولك الذي كريس صوت اسمه يسوع بحان طريق رسولكم راحه مركا يسوع الله حضان هذا اللي عن ذكر بعد اذجاع وكان الشيطان للانسان خدولا ويهوت شو لا ان كان قف وان بو وي اوغادا قد الله يا قف الله يا رسول ان كرهنا ملكك قوه وبهبط اطراح لروتش الله يضم مركك مارك كلاما في الربي الله يا رسول العاصيينك اي سدغين فهو مدى كره إذا التقليد تقليد كواب نحن وقفنا تسكر رحل الدليل الآن آيات كمدى للسفتين حديث كمدى للسفتين وهي يري أسجأ مجري فهي يتقليد الواسع أبقى فهو أي أسرنا بقفك إذا وحي وقالوا وحي ليه يقولوا رأي الله أكبر محمد وقالوا وحي ربنا يا ربنا ربي للنيو إنا أنه أطعنا وحن أدعنا سادتنا مرحل يدي وقبراءنا أغياش يدي هل رجل سادتنا وقبراءنا هل رجل سادتنا وقال على طلوس وتابعي سادتنا يعني الأشرف ومرحل ومرحل وقبراءنا يعني الألعلم ولمأسوه عن أول مدقل. أول مدقل هو ان بريك ما بريك حبوا قودي اه ساس موضوع سيري اه بتقولها مع سوءه امره امره يا شاف تدير روين الارسول بتقن غير من المشيخ وحوايه سادتوا بط الملاحظه كومارغونا وقضيا صغيره قطاليه <سؤال> غورمالا <سؤال> شانلايا ومركي بريك رسولك بريقا ما هي ابوها ايه هاد الطريقه الرسولك ابوها ولا قاصي البريد لا كسلائم حبيب مكه وقال ايضا قال غروبا وعن طريق اليه الطريق رسول قوه لناراء يجي لا هستقال مآتمة مكتب من توم الذي هو إيمانا يحوراق الذي يسمعنا دليل مالح صحاباته المسلمين قال ليه هيا يا شيخ نور يقول عبد الله قيل يا عبد الله كوفره خير عن صحاباته لم تستوى دليل هذا دليل يبقى قول دبك دي يا عبد خير عن صحاباته يقول الله كوفره بل واحد يقول له دليل اه ماكوشي يمالسيك قبت تو خير الصحابه خير النفع خير ما نوفر يا ربنا راقي في اليوم اننا انغضضنا وحن ابخني سادتنا ربنا يدي على لَكِنْ سُرُ الْبَحْرِ قَدْ سُوءَ قَالَ لِكُلِّ دَعْفٍ مَا هَبَّنِي أَيَغُرَّ اللَّهُ بِي سَبَبْتُ أَيَغُرُّ حَتَّى يَشَاعُ وَبَادِيَاً وَمَرَحَاً بَتِّيْنَ وَبَادِيَاً لَبَلَ أَلَ يَلَيْنَ عَنَا إِذِنْ كُنَا لَهَدْنِي سَبَبْتُ أَهْ بَادِ الْخَطَابَةِ وَقَدْ أُسْهِمَ فَقْرًا حَتَّى وَفِي وَرُونِ لَكِ بَتَّ بادي تروحا كل دي ديال الصحاب انت والصحابين هادين اللي راه واعي الله كابس كجو وحواين بالتي سوماه ملي كيدينك لابتيكينو اسك ايتك كدي ايوا باديل كودي ديالك قال لكل با قال لكل ديكفو ا متكسل غادي نكملها لا بلعبو غرينا ربنا يا ربنا رب الدنيا اثنسي رغني يالكا دي بيني لمان لا دي بين كاسو ميل حاجات حاجات تحدي سكاهاض وانهم الىهم رحمه وهم حرسك الكبير لا لنا لعنات لعنه جسو كبير وين كبير في مساله مهيم وحافل طرقو شيغا وني قبا هذا جبل وحي اقيين محنون هو اسم الله المسألة هذا هو المسألة للإستقراض والشيء أكثر فإذا بخارج وحيث يقول لي موصل الله أبو بكر صديق رضي الله عنه أيا رسولك أهمي يقول يا علمني دعاء أدعو به في صلاتي رسولك إلهي وإبارة دعاء هذا صلاة لم تكن تكييم كنت تدعي صلاة الله أم يقول يا دعاء هذا مركه لا غيروا ففتحها ففتحوا يقولوا بالاداء وجوه اظن اللهكبر وفتح دخولك لكن الناس اللي جواهم وركوعه تحيات مركه تحيات وتفضمي جوعك اعرفه سجود هذا واظن اللهكبر يشقول رسول انت يقولوا ان كنت حيئ في ابو بكر وقريش وعالم وصحارته بعلمك قدماء لكنكم تبيعوا الفاظ او صورك وتو وعقاقير بدن من وحيك اه مركا سيدنا الله عليه وسلم الله اللهم اني كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الله الرحيم برك كثيرا يكبير وارجو كثيرا, كثيرا كبيرة. يا كبير مركه ما بغض الله في ما بنشري حتى روايه السكوترين الله باينه ضحكوا بل بل الاول يقول هذا طاره وهذا طاره سيره صحه واحد طيب سي ابوام واخذ جماله او وفقوا مرنا كثيرا بمرن كبيره ها ده بيت بممر صح صح صح دي قال تعالى يروح ارتاب الله ان الاسلام الروايات فكن سوار اكثر كوبه الفاطره دون فاطمه الفاطه بركه ونحي صناه وسمه اوريه وكان سيصل بيته بيته يتصوف سان قالوا وحينها سيدي النبي لوه وري بمرء اخر صحب ومرء غير بالذكر حديث في غير اه واتذكر مركزو مركز حديثه ربكم كما ما كنت وحيث كما كنت سيدي النبي لوه <تصفيق> <تصفيق> يسألك الناس دك وحيك ويسدينه يا النبي صفره عن الساعة ساعة قيامه حجيدا قموا أقول لك إنما وحكنا معها علمها قدال كيدو عند الله اللي أبتي سؤال طريقة أيها هذه وما يدريك المحاكل ويسير يا النبي صفره لأن الله ساعة ساعة قيامه إلي المضمطة تكون ميني أهاته قريبا يتبعون إن الله الله لعن الكافرين قالوا والله نظن حديثا وتكفر بي واحد لا يقدر دياري صحيحا نار هويتهم ايذا خارجين حالا اي قواريا ينفعها نار تدحيده وما بدياري والله حالينا ابرد وريق خار قواريا لا يجدون هم المياه وريا من يواريهم ويحفظهم مثل وي ما او اجبتك الى اليه المياه ورى المصير الجرجر عذابك او جرجر المياه يوما ما ليس جرجر هله تقلب وجوههم وجيالكم للغرب رب يا لغو قددنا في نارنا يقول محار اليهنا مرت لغو قددنا وجيودود يا ليتنا شل فبايدي الله الله دعنا دين اله وضعنا الرسول رسولك دعنا دين اله وقالوا عليه ربنا يا ربنا ربك ان إِنَّهُ أطَعْنَا وَحَنَضْنَيْ سَادَتَنَا مَرَحَلِيبي وَكُبَرَاءَنَا أُرْيَافَ سَادِي فَاضَلُونَ الثَّمِين وَضَلَّ حَقَّهَا <تصفيق> إِنَّ قَلَمِي صَاصًا كَنَا وَكُم مِنْ رَبَّنَا يَا رَبَّنَا رَبِّنَا النِّيُّ أَتِّهِِمْ أَمَّا يَا سَيَّارَ مَرَحَ الصِّيِّ بِقَيْدَيْنِ لَوَّنْ لَوَّنْكَ سَمِنَ عَذَابِ عَذَابِ تَحْيِسَ <تصفيق> كَهَذِهِ وَالْعَمَهُمْ إِلَيْهِ وَحَنَّ وَالْحَرِيسَ كَفُّ بِهِ لَحْنًا يا ايها الذين آمنوا حقوا ميرا لا تكونوا هل منكم قومين كل دينكم يؤكل اذن دين موسى عليه السلام فبراه الله الى هي تكبر يالاي مما قالوا والكثير هذا الجس وقال ما مسوقوها وجيه من وجه كل عند الله الا ابتس الىه فرد من اسرائيل نبي الموسى ويبدي بينه ويبدي بينه ويبدي بينه نبي قال انه مؤمنين تهد بنينه وحي بل كيه ناخد بنينه بمكاس من نبي صلى الله عليه وسلم حافظت وكان الحديث في كل من أفراد البخاري وكلمدي يا هاي لي صلى الله عليه وسلم نبي موسى كان غجولا حييا ستيرا وقلوا نبي الله الموسى يبحث عنه اتسوا اصطود شركي سال مركي اركي مي وقننديه صافوها حشوا هو ايمان فكنت ايمانك سلهي حشوا هاو ملك في كتابه كانت مركا سي غير بالاسرائيل دعايض الضبر قرر ارمي كاسه خرسوا صرما خرقوا برصكوا وبعض بينه قال نوح اليه الشال وقرر فحيها بران قال كلا اين سوف qolaba di hayal mal in ma gisi bariyo marka marku qolaysa مركا سداجتي اون ما دار كيلو عر ما في انطقاته عيني بجل واحد ما منصوب خوري صوبح يصوي حكه ورياد نج يسي مربي تاكو خولا بوالل اوردر ولا اوردر ما منصوب كتب اوردر صوبي حجه ورياد خوي سي مربي مركا سدب ميل بونان في بالاسرائيل وسكو اوردر يمنا في الاستاد كوركيس ويريدو ميساح اه ويريدو ميساح مركا سو قدح الاستغ ما بيتققات او ختق او لكن هو وافانير من الله بره اه وافان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لما من كروتك Kõik põNetati alune. Neinei neekad e ise hirkeme selteni otsusematõnuse. Kõik saadu ifeda, kiidu on o indusidu. Oda on��upa veda saada omane, on o kiru aktu tõna ja selama tõlia i olas välja delu. See avega saada onne mnurit lai ko protestände. culav اما ابو يره متليله وعمى قفد قوبله دليله هو تخوف في الماء تاسو ارينت لي دكتر قفد وين اي لكن ضد كحاوي راد يضم من ما يسقى ففد هيك لا بتقول اسكاوي واول سببها صار قف انا ويدي ما انتز ايفر وان مره هو محمد المعالي الكرتشي اعيادار وحي دليل توير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 inta awrada hareerada kasoo qalata duqintaas leeyahay wa qadi iyo dilad hadii uu salaxayna wasaqi uu hoyi isla soo kalato markaa tii hadii afar nimo wala soo qata ay dad siley sanay fiiri si ay ugu hum ahaqtiyaan illa way qarsanayn dad laga yeerina si soo kalato gabadha ay fiirinayaan awrada حظم الشمعي يمره كثير معدول قال تعالى إلى الحبيري يا أيها الذين ضدك آمنوا حقركم أيينو لا تكونوا ها النطنين كالذين ضدكوا أخلى آدوا موسى النبي الله المصدفين طوفا برأت الله إليها كبريالي مما خذل في قال أي رهدي وكان النبي المصوح وها وجيه المدوجع الصمعات عند الله ألاكيس اذا وجهوا الكرهه واحده كغو فيلان الى اهي اجتي سان شرفته كلها ورالك يسو شفاعه هارو الى هي الرسول كنك الرسول ربي بل كو ولي جه عليه الشفاعه قد قدو شفاعات حاصله من الله الى هي الرسول كنك الرسول ربي قال تعالى الى يا ايها الذين بقوا امروا حقرهم اليهن اتقوا الله حق بقاه وانظرواوا هذا الطول هذا هل كيس سديد التصم يصلح لكم اعمالكم اعلموا ان الله يريد هداتنا ويكفر لكم دروبكم دروب تنقفا ومن يطع الله ورسوله الله يا رسول كيصابه فقت فسووا غور سيفا وسنغور آيات الثلاثة الثلاثة الثلاثة الثلاثة وقوائي القطوة الثلاثة دينها غفرة دينها غفرة وطلطة الثلاثة إلهي وإنه سبحانه وتعالى وطلنا يديك تدك إيمانك لمعالك يليك أيها عمرك إلهي قاعدك إلهي يا أيها الذين تدك آمنوا حقرتنا إيانا اضطط الله لك بقر والله أضغب غلان بنتي تالي أوامره واجتناه باللواهي وأقول إن أمرهي الصناية وأقول إن كربيك حرق أكبر وقول وحقوا فسنقولا سديدا على الطاس هذا الفواط هذا الحقق هذا البوم الحق اقوابه مركي هذا كاس سيجاره لما قربت له هو غاب له عرب هذا الى يا بيان هذا الحقق وهذا رونكو هذا روبي سيلالي ممي مضي فالصدريب دا اسكايلالي حنفا اسكايلالي دكا باقني ايو كشيبي دا اسكايلالي انا كمكو الامري وقلو الشيكي ابا المريء في فورية ووحكو انبولو قدل بي وان الله باقري ما الهي كو ابا المريء وابا الله قادي قلوك امركي ساس فورية اوه اردكي سايلالي يصلح لكم هذا الباب هذا الصوابكو هذا وهذا القدام عرّب جنّك إلال دان إلهي أعماشي يؤدين هكذا شركة بن وهكذا شركة بن إلهي والداء أعماشي والداء صالحي مخرج عرّب جنّك وحبو التواصل لبو ويغتر لكم دنوبكم دنوبت إن الله وطاف أرمتو اسمرك محايمانا اللّهي رسولينا بأداء طوفك اللّهي رسول أداءانك جولو ويكوريس دعا أبا اللّهي رسول ويبوشة طمو با وان ات على كبد بديع عربي الهي قد شغليت كش خالق مغلوق ما تجينا نوق النص في المعما صلى الله عليه وسلم قف عن اركيس توسي جنيتك اركيس توسي يلغما يا حتى قلب يسني توسي امام احمد في تروكوري من حديث انس رسول كنا صبري لي الله عليه وسلم لا يستقيم ايمانه اجد ماتو سيوه ادان كا ايمان كيسه حتى يستقيم قلبه إلى قلب جيسو تاسوه قلت كا ايمان كيسو ماتو سيوه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم اللسانه قلب جيسونا ماتو سيئ إلى أعرم كيسوه الله عليه السلام ماتو سيوه مركا سيقود على نبي وَلَا يَدْخُلُو الْشَنَّةَ الرَّجُولُ لا يأمن جاره بواقق شرناد إلهين مدغة قطف دارسك سوكعب سنيا أمو كدلاء أمو عرورتكاد دلاء أمو كطوريا أمو كطوريا أمو كطوريا دارسك قطف أي كعب سنياً شرناد اللهم مدغة نادي رسول الله عبد الله نجمع ناشيك السباح تستوى أغمق بليو إبنها قواتنا وحيئه بيان عربي وحيئه الله فينا فإنما نحن بك انجاك ما اوطن ابان هوهر ماك حبوك استغفر الله كثيرا ارنت الى الله ربك فليس فقط استقمنا واني وتكث وتكن حبات الله اتوا وق الله ايمان حبات توسر وتسي الى الله ربك قال ما راني وكن نتركهم ارغباني مارين تعرفتا بين لا وايو خان لا وايو بحمي اي عربك وحقه الله شركهه ضن حب يدي يا رسولك صافني يا وحلهوم لكن عربك توسي واحد مصري يقول هنا شهاد يا رب برك بريق بركوا هذا يا ايها الذين ضقوا اامروا حق قومي اتقوا الله الله كبقى وقولوا كهذا طولا هذا حول كسديدا توسنوا صواحه وحقها يصلح لكم ابطال يكونوا المريض يصلح لكم الا واين هجتين اعمالكم على اليالكين اعمالكم الا هداجي حركه السوق يا قران وزد فيجا اه شايف هذه الايات بالنويبه ديال مراكش و بينه و افريقيا مراكش و مدغرب اسيا محاير الايات بحف ان تفهم يكون ضخميه والي دا انا بفكر والله ضخمك ان ايات هذه مركاس ومكوسط ومدهوول ستارو عاقيت اه ومدهوول الا قفر واحنا بالضبط يصلح لكم الله ولي هاجينا احماركم على يالكين ويغفر لكم الله ولي ذاف ذنوبكم دنب يالكين ومن يوقع الله ورسوله قفك الله يا رسول كي سأديع. وحي عمروين سميه وحي كارين كهره وحي شيدهم ما يصف عقلي Pahad päris väga kulised, sa oskad supoosenud, gush eso,